إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أمنا في هذه السورة العظيمة بين الله سبحانه وتعالى أحوال هذا الإنسان من حيث نشأته ومن حيث إعادته بعد الموت. قوله سبحانه والسماء والطارق أقسم سبحانه وتعالى بشيحي أقسم بالسماء وأقسم بالطارق لأن الواو واو القسم هو سبحانه يقسم من خلقه لما شاء ولا يقسم إلا بشيء فيه عبرة وفيه أسرار عظيمة وأما المخلوق فلا يجوز له أن يحلف ولا يقسم إلا بالله أبسنا إن كان حالفا أن يحلف بالله أو أن يصمت فانحلف في غير الله فقد كفر أو أشرك ففي هذه الهي أخسم بالسماء والمراد السماء المبنية لأن فيها عجائب وفيها من للناس وهي سقف هي سقف فوق الارض فالارض فراش للناس والسماء لنا اي سقف فهم ينتفعون بالارض وينتفعون بما في السماء هذا من نعم الله سبحانه وتعالى والطارق الاصل ان الطارق هو الذي ياتي بالليل ونهى صلى الله عليه وسلم عن ان يطرق الرجل اهله ليلا لأن ياتي اليهم من سبب ياتيهم بالليل وهم لا يدرون ولا يتهيئون لقدومه الطارق هو القادم للليل ولهذا السعادة صلى الله عليه وسلم من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير هذا هو ال... هو الطارق في الأصل اللغة يعم كل ما يأمن يأتي بالليل والمراد به هنا ما بسره به سبحانه بقوله النجم الثاقب بسر الطارق بالنجم الثاقب فالطارق هو النجم لأن النجوم تظهر بالليل فيها عجائب زينة للسماء رجوم للشياطين علامات يهتدى بها في البر والبحر فيها منافع النجوم فيها منافع للعباد وسمي التاقض لأنه يخب الظلام بنوره وكذلك الثاقب الذي الثاقب الذي يضرب الجن والشياطين ويفرقهم ويطردهم عن السماء باستراق السماء وانا كنا نقعد منها مقاعد للسم فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئا هذا عند بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم حدث امر عجيب لا يعرفونه حرسا شديدا وشهوبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسم سرق السام من يستمع الآن يجد له شهابا رصدا هذا عند برحة النبي صلى الله عليه وسلم فالثاقب هو النبي يثقب الظلام من نوره هو أيضا هو الذي يثقب الشيطان بمعنى أنه يصيبه ويحرقه وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى جواب القسم إن كل نفس لما عليها حافر وفي قراءه إن كل نفس لما بدون تشديد بدون تشديد لما عليها حاله فتكون اللام لام القسم وما صله للتأكيد والاصل ان كل نفس لعليها حاله فجيء بما لأجل التأكيد اما تشديد إن كل نفس لما إن كل نفس لما فإن مخفف من الحقيق وأصبح إن, إن كل نفس إن كل نفس كفهت أصارك إن كل إن كل وأهملت من العمل لما خففت وهملت من العمل فدخلت اللام على جوابها ولهذا يقول ابن مالك في الألبيع وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل تلزم اللام إذا ما تهمل وفيه وجه آخر إن كل نفس لما عليها آخر إن تكون نافية تكون نافية ولما بمعنى إلا بمعنى إلا إن أي, أي ليس هناك نفس أو ما هناك نفس إلا عليها حافظ نفس أي نفس بني آدم عليها حافظ من الملائكة يقيل هو الحافظ الذي يحفظها من, ال... من الشرور فالإنسان معه ملائكة يحفظونه من الشرور له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وكذلك عليه حافظ من الملائكة لأعماله يحصي عليه أعماله فهذا الحافظ يحفظ الإنسان ويحفظ أعماله ويحصيها ويكتبها الإنسان ليس بمهمل هذا الانسان ليس بمهمل لانه عليه مسؤوليه وهو محاسب عن تصرفاته فليس بمهمل كسائر حيوانات مخلوقات الله وكل به الحفظه يقضونه في نفسه من العدوان ويحفظون أعماله ويحفظونها عليه فإذا أراد الله هذا الإنسان مصيبة تخلى عنه الحظرة الذين يحفظون يحفظونه من المضار يتخلون عنه بأمر الله سبحانه وتعالى وما دام الله جل وعلا جعل له مدة في هذه الدنيا فإن عليه حفظ وهذا من عناية الله بهذا الإنسان من كل نفس لما أو لم عليها حافظ هذا هو جواب القسامة والتقدير والله إن كل نفس عليها حافظ إن كل نفس عليها حافظ ثم إنه سبحانه وتعالى لما بين عنايته بهذا الإنسان وحفظه وحفظ أعماله فإنه سبحانه وتعالى لفت نظر هذا الإنسان إلى أصله من أين جاء ومن أين وجد وإلى أين ينتهي فلفت نظره إلى مبدئه ومعاده والإنسان أكثر الناس غافل عن هذا ياكل ويشرب ويسرح ويمرح ويلهو هو عابد يحسبه انه متروك سدى يحسب الانسان يترك سدى يحسب انه مهم مش تصور هذا فلينظر الإنسان الانسان الانسان اي انسان يعني كل انسان فلينظر الإنسان الانسان مما خلق من اي شيء خلق هو مخلوق هو مخلوق وموجد بعد ان لم يكن فمن اي ماده خلق هذا الانسان يعني شيء لا مخلوق منها فهذا الانسان من اي شيء خلق فليلظر الإنسان مما خلق من حرف جر وما أصلح ما, ما خلق فلما دخل حرف الجر عليها خذبت الآلف وصار مما مما خلق أي من أي شيء خلقه الله سبحانه وتعالى وما هو أصله هذا الانسان الذي يفسق ويظهر ويظلم يتجبر ما يتذكر أصله ما هو حتى يعرف قدر نفسه ما هي يتفكر من اين وجد حتى يعرف قدر نفسه ويعرف بعضه فلينظر الانسان مما اي من اي شيء خلق أي خلقه الله سبحانه وتعالى خلق من ماء دافئ من ماء يعني مني خلق من المني من المني هذا في بني ادم اما ادم عليه السلام فانه خلق من طين اما ذريته هم مخلوقون من الماء. ماء الدافر. ماء دافق ما هو ماء يعني ماء مطلق ليس ماء مطلقا وانما هو ماء دافق يعني يترك بقوه يترك بقوه أولى من ماين أي من مني منين داغ منين هالمنيان من الآبار ولا من الودران ولا من ها ولا من المطر لا هذا له مصدر خاص ما له مصدر خاص يخرج من بين الصلبي والترائب هذا الماء يخرج من بين الصلب صلب الرجل وترائب المرأة ترائب المرأة عظام صدرها عظام صدرها فما فهو ماء يتكون من ماء ماء الرجل وماء المرأة انا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج يعني مختلطه من الماءين ماء الرجل وماء المرأة المرأة لها من فيهم والرجل له من يجتمع عند الجماع يجتمع كل منهما ينزل في ان واحد كل منهما ينزل هذا آل الماء في ان آل واحد ثم يجتمع هذا آل الماء ويختلق ويتكون منه النطفه أول منهم نقطة أربعين يجمع خلفه أربعين يوما نقطة إما الرجل وما للمرأة يخرج من بين الصلب والترائب هذا هو المشهور وقيل إن الصلب والترائب كلاهما في الرجل هو يخرج من بين صلب الرجل وترائبه هذا قول آخر في الآية يخرج من بين الصلب والترائب ثم يكون نطفه أنشاج يعني مختلطه أربعين يوم ثم يتحول هذا الماء إلى علقة دم يتحول إلى دم أربعين يوما، ثم تحول هذا الدم إلى مضغة قطعة لحم إلى قطعة لحم، وهذه هذه المضغة تصور تصور بإذن الله. وتبين عليها خلق الإنسان وتخطيط هذا الانسان لهذه المرة ثم الأربعين الرابعة تنفخ فيه الروح يصير في مهيئ ثم تنفخ فيه الروح هيتحرك يحيى ثم بعد ذلك تضعه أمه جنينا هذه أطوار هذا الإنسان كما في حديث ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدادكم ناحدكم يجمع خلقه أربعين يوما يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما مختلف ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتيه الملك وينفق فيه الروح في بطن أمه ويؤمر بكتب اربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كل هذا وهو في بطيوم يخرج من بين الصلب والترائب ثم يعيش في هذه الحياة ما كتب الله له من الاجل ثم يموت ثم إنكم بعد ذلك لميتون يموت خلاص انتهى ثم إنكم يوم القيامة يبعدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نقفة في قرار مأكيد ثم خلقنا النقفة علقة خلقنا العلقة مضغة خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم إنشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك أميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وهنا يقول إنه على رجعه أي على إعادته بعد الموت لقادر سبحانه، لأن الذي قدر على البداية قادر على الإعادة من باب أولى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه واستبعد الكفار هذا كيف اذا صار رميم ما كنا عظاما نفرا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم فالذي قدر على البدايه قادر على الاعاده من باب اولى انه على رجعه لقادر هذا الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يرجعه بعد موته كما كان لا ينقص منه شيء لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة حتى القلبة التي قطعت في الختال تعود في مكانها ويأتي سويا ما نقص منه شيء هذه قدرة الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سداد ألم يكن قفة من ملي يمنى ثم كان علقه فجعل منه الزوجين الذكر والأنت أليس ذلك بقادر على أن يحي الموت هذا برهان برهان قاطع يقسم ظهور المعطلة والجباب أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فهم خلقوا من ماء وليسوا هم الخالقين لا خلقوا أنفسهم ولم يخلقوا خيرهم هنا يقول إنه اي الله جل وعلا إنه اي الله جل وعلا على رجعه أي على اعادته وبعثه بعد الموت وبعد ما يصير ترابا لقادر على ذلك ولا يستطيع أحد ينكر هذا إلا مكابر المكابر يبن ينكر لكن العاقل ما يستطيع ينكر أبدا وقيل إنه على رجعه أي على رد المني إلى مخرجه لقالب إنه قالب إنه يرد المني إلى الصلب والترائب قيل هذا بالآله الله أعلم مقادر على هذا سبحانه وتعالى لكن هل هذا هو المراد الله أعلم إنه على رجعه لقادر عرفنا الآن أنه أن الله قادر على إعادته وإقامته من قبره كما خلقه أول مرة، لكن متى هذا؟ متى يكون هذا؟ يوم توبل السرائر يكون هذا يوم توبل أي تختبر السرائر جمع السر وهو ما يكون في نفس الإنسان وقلبه وصدره ولا يبديه لأحد. الناس لا يعلمون ما في قلبك ولا ما في نفسك الله يعلم هذا ويظهر هذا يوم القيامه يظهر ما في الصدور فصل ما في الصدور قل ان تبدوا ما في صدوركم او تخفوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض الناس لا يعلمون ما في السرائر ولا لهم إلا الظاهر لكن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى أخفى من السر يعلمه الله سبحانه وتعالى يوم تبلى أي تختبر وتظهر السرائر وما يسر الإنسان في نفسه وما يضمره في نفسه من النيات والمقاصد والعزائم سواء كانت سيئه او حسنة لا تقع على الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر وشحاله الانسان في ذاك الوقت فما له من قوة ولا ناصر إذا في الوقت يوم يتوب السراير تظهر الفضايح ويحط العذاب ويحط هذا الإنسان المسكين ما له من قوة تدفع عنه من نفسه ما يقدر يدفع عن نفسه ولا ناصر من غيره من أقارب من أصدقاء من يدافعون عنه كما هو في الدنيا الدنيا يمكن الإنسان يدافع عن نفسه او يدافع عن أحد اولي أو الامر الأمر أو الدولة تدفع عن من يريده بالاذى لكن في الآخرة ما ما نعه ما فما, فما له أي ليس له حينئذ من قوة في نفسه يستطيع بها الدفاع عن نفسه وليس له ناصر يدافع عنه ما له من قوة ولا ناصر يتذكر الإنسان هذا استحضر هذا يستعد لهذا له ثم أقسم سبحانه وتعالى قسما آخر فقال والسماء ذات الرجل أقسم بالسماء مرة ثانية ذات الرجل ما هو الرجل المطر الذي ينزل من السماء يعني من السحاب ينزل من السحاب السحاب يسمى سماء كل ما على وركفة يسمى سماء السماء ذات الرجل وهو المطر الذي ينزل من السماء والأرض ذات الصدع التي تتشقق بالنبات إذا نزل عليها المطر تصدعت بالنبات فلينظر الإنسان إلى طعام أن صببنا الماء صدع ثم شققنا الأرض فأنبتنا فيها حبة وعينبة وغوبة وزيتونة ونخلة وحدائق غلبة وذاكية وأببة متاعا لكم ولأنهام فهذا النبات تتصدى عنه الأرض لأن الأرض مملوءه بالبذور الأرض مملوءه بالبذور فاذا نزل عليها المطر نبتت هذه البذور خرجت كذلك الأرض مملوئة بالأموات ها؟ شوفي نظر هذا بهذا مملوءه بالأموات فإذا جاء البعث خرجوا من قبورهم مثل ما يخرج النبات من الأرض حد ميت في الأرض منذف فإذا أحسج المطر تهز ثم اخرج الورق ثم العروق العروق الى اسفل والورق والأغصان الى اعلى احياه الله بعد موت كذلك الانسان هل منغمر بالعرض والذي صار ترابا ورد انه ينزل على الارض مطر مطر أربعين يوم ثم تنبت الأجساء من الأرض تنبت مثل ما ينبت النبات من الأرض وصحة في الحديث أن الإنسان يفنع كله إلا عجب الزند عجب حبة صغيرة هذه ما تفنع منها يركب الإنسان مثل البذر من يلقى هالحبه انكم دوله يارب هي في الارض موجودة. الأرض الارض مليانه منها ولا بعد جاوبت لكان تشوفون بذور للانسان الا عجبا منه يركب خلق الانسان انه على والسماء ذات الرجع انه على رجعه اي الله جل وعلا الذي انبت هذا النبات قادر على اعادته لقادر متى يوم تبلى السرائر مش حال في الانسان ما له من قوة ولا ناصح والسماء ذات الرجع هذا قسم اخر والارض ذات الصدع أي الشق بالنبأ وين المقسم عليه إنه لقول أي القرآن إن هذا القرآن أو هذا الكلام الذي ذكره الله في هذه السورة وهذه الأخبار التي ذكرها إنها لقول خاص خاص يفصل بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب قول فاصل يفصل بين الحق والباطل ويفصل بين الجد والهزل انه لقول فصل وما هو بالهزل الهزل ضد الجد القران ما فيه هزل ولا فيه مجد كله جد وقول فصل ولا يتطرق إليه خلل ولا نقص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لماذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مثل كلام الناس آه لماذا لأنه تنزيل من حكيم حميد تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى وما هو مثل كلام النفس إنه لقول فصل وما هو بالهزم ما تحسب مثل أساطير الأولين كما يقول المشركون وأساطير الأولين لا قول قصد وما هو بالهزم أو قاصيص او تمثيليات او روايات كما يسمونها الان كلام طويل وكتب وهم لها حقيقه ولا حسي ما تحت فائده ويقولون هذا روائي ويثنون عليه وهذا وهذا وش فيه وش الفائدة التي اتى بها القران قول قصر وما هو بالأجل. ثم بين سبحانه وتعالى حالة الكفار مع هذا الرسول ومع هذا القرآن فقال إنهم أي الكفار يكيدون كيدا يكيدون كيدا بالرسول صلى الله عليه وسلم يكيدون به ويحتالون ليهلكوه وليبطلوا قوله إنهم يكيدون الكيد والكيد هو الشيء الخفي ما يدرى عنه يعملون اعمالا مثل ما يقال يعني يخططون يخططون تخطيطات ما يدرى عنها سرية ثم ينفذونها فهم يكيدون بهذا الرسول وهذا القرآن يكيدون كيدا لا يدر عنه ويخططون وينفقون أموالهم لرد هذا القرآن وهذا الإسلام وهذا الدين وللمسلمين دول كاملة تكيد للمسلمين الآن تخطط تكيد للمسلمين لصنوف الكيد هل سيتركون يعملون ما يشاءون قال وأكيدوا كيدا هل هم يكيدون والله جل وعلا يكيد أيهما يغلب؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا هذا من باب الجزاء والمقابلة الله يكيد لمن ظلم الناس واعتدى على الناس يكيد الله له لأن الله جل وعلا يدبر له التدابير الخفية التدابير الخفية التي لا يدري عنها حتى تقع به وتنزل عليه أما هم يكيدون كذلك لكن يعجزون ولا يعجزون عن التنفيذ لكن الله جل وعلا لا يعجزه شيء لا يعجزه شيء فهم يسرون اسرارا ومخططات خفية والله جل وعلا يدبر تدبيرا خفيا لا يعلمون به جزاء لهم هذا من باب الجزاء هذا من باب الجزاء وهو عدل منه سبحانه وتعالى اما هم كيدهم فهو جور وأما كيد الله جل وعلا فهو عدل لأنه جزء على عمل الإنسان فمهل الكافرين لا تعجل عليهم خلهم يعملون ما يشاءون لا تعجل عليهم لا تعجل عليهم لا تعجلون عليهم لا تقولون ما جاء مخلاف ولا ولا لا تعجلون عليهم محلوم فمهل الكافرين انظروا واعلم انه ليس بمهمل اعلم انه ليس بمهمل اعلم انه لن ينجو ابدا لكن قد يتاخر لحكمه من الله سبحانه يملي لهم واملي لهم ان كيدي متين ذرني ومن يكذب بهذا الحديث عن القران سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم يمهلهم إن كيدي مثيل خلهم يعملون ما يشاء أم حسب الذين يعملون السيئات أن يصدقون ساء ما يحكمون فمهل الكافرين ولا تستغرب إن إنهم ما يبادرون بالعقوبة لأن الله يدخر لهم عقوبة أشد ولا يحسبن الذين تظروا أن ما نملي لهم خيرا لانفسهم ان ما خير لانفسهم انما نملينهم ليزدادوا اثما من اجل يزيد شرهم وعملهم السيء حتى يزيد عذابهم و لو عاجلهم بالعقوبه هذا اهون عليهم من انه اخرهم أكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمحل الكافرين ثم أكد ذلك فقال أمهلهم رويدا يعني قليلا قليلا ما تمهلهم بعيد أمهلهم قليلا وسيحل بهم ما توعدناهم به وسيلقون جزاءهم في الدنيا وفي الآخر لن يضيع كيدهم أبدا، ولن ينسى كيدهم، محصاً ومحاط به، وسيلقونهم انهم إنهم يكيدون كيدا، واكيد كيدا، فمحل الكافرين هؤلاء الذين يكيدون كيدا مهلهم. أمهلهم تأكيد رويداً قليلاً والدنيا كلها قليلة كل متاع الدنيا قليل والمستقبل ياصر لا تقول هذا بعيد ياصر ولذلك تقولون العوام المزبل ياصر المزبل ياصر أمهلهم رويداً هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى ووعيد منه ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى قادر على أن ينفذ ما يكيد لهم هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل قول الرجل بالثلاث وبالطلاق هل يعتبر حليفا وهل الحلف بالطلاق من الشرك هل بالطلاق ما هو من الشرك ولكنه يسمى حليفا لانه تعليق تعليق مثل تعليق اليمين فهو يشبه اليمين من حيث انه تعليق شيء على شيء ان قمت او, أو خرجت فانت طالق مثل لو قال والله ان خرجت لا اعمل كذا وكذا سمي يمينا من هذا النوم وحذفا من هذا السبب لا انه شرك ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله قد أشرف نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول مرة في الدرس ان كل بني ادم مخلوقون من المني إلا آدم فهل يلحق عيسى عليه السلام بآدم مخلوق مخلوق من, من أم مخلوق من أم حملت به وولدته وأرضعته هو مخلوق من أم لكنه ليس له اب إلا ما وجد بالكلمة وهي قوله تعالى كن فيكون ان مثل عيسى عند الله كمثل ياله خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ولذلك عيسى يسمى كلمه كلمه الله لانه وجد من غير عبد وانما بالكلمه وهي قول الله له كن لما قال له كن وجدك نعم يقول الفضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه يخرج من بين الصلب والترائب هل الصلب هو الظهر؟ نعم الصلب هو عمود الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول, يقول بعض الأطباء إنه قد يحدث حمل دون أن تقذف المرأة ففي هذا الكلام معارضة لقول الله سبحانه يخرجون بين الصلب والترائب نحن هم معارضون قول الله مقدم على قولهم ما عندهم ما يحيطون بالاشياء انما يقدرون الاشياء ويدرسون الزعمهم ولكن يفوتهم الشيء الكثير ويخطئون نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وخلق منه الذكر والانثى يقول هل يستدل بها على ان جنس الذكر يتحدد عن طريق الرجل وذلك من قوله منه من الماء وهم من الرجل من الماء من النطفه من مني يمنع ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه اي من المني الزوجين الشكلين الذكر وانثى من المني نعم وهذا من عجائب قدره الله انه مع واحد ويختلف المخلوق من ذكر وانثى ما صار كله ذكور او كله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول رجل متزوج ولا يريد ان يأتيه اولاد في هذا الوقت فهل يجوز له ان يعزل عن اهله ان كانوا يكره الاولاد فلا يجوز له هذا اما اذا كان العزل له سبب فهو ان المراه مريضه ولا تتحمل الحمل لمرضها فلا باس ان يعزل لسبب لسبب مباح اما كراهيه الاولاد لا يجوز يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول سالني شخص عن حكم الاستمناء فقلت له الذي أعلم أنه حرام وطالبني بالدليل فلم أعرف فما هو الدليل حفظكم الله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواتهم أو ما ملك التأمان فلم يبه الفروج والجماع إلا للزوجة أو ملك اليمين فالذي يستمي بيده هذا استخذ يده أخذها زوجة أو شيء زوجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول في قوله سبحانه فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قال البغوي صاحبه الله إنها منسوخة في السيف الصيف. هذا كما سرق لكم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة وهو أمرهم بالصبر. تحمل ومنهي عن القتال فلما هاجر الى المدينه نسخ هذا الحال نسخ هذا الحال وأمر بالجهاد نعم فهذا منه عند بعض العلماء هذا منه نعم الايه فيها امهال الكفار والايه يقولون منسوخه بايه السيف اي الجهاد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول في قوله سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. هل المراد أنهم يرجعون أطفال؟ كل يأتي من كل من في السماوات والأرض اللآت الرحمن عبد لقد احصاهم عدهم عده. وكله ماته يوم القيامة فردا. ليس معه مال. ليس معه اولاد ليس معه جنود ليس معه قوه نعم تركتم ما خولناكم ولقد جئتمونا برادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى يعيدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا انكم مخرجون يقول حفظك الله أين يكون خبر أن الأولى فقد أشكل علينا ذلك أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا أنكم مخرجون أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون يقول أين خبر أن الأولى أنكم إذا ميتم يعني من جنس الجواب الموجود مقدر من جنس الجواب الموجود. نعم. من جنس الموجود نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الكيد صفه من صفات الخالق سبحانه او هو من باب المقابله هو على شكل من باب المقابله هو المجازاه وهو عدل ما هو مثل كيد المخلوق جور هو عدل هو عدل منه سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ الله. يقول هناك من يطعن في الإمام القرطبي رحمه الله ويحذر من قراءة تفسيره فما رأي فضيلتكم في مثل هذا القول تسألوا وش الأسباب يقولوا وش اللي تحذرني من تفسير القرطبي يفرر الأسباب أنا أشوف أوعر الله على غيره إذا ما جاء بسببه هو كذاب يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من استهزأ بشيء مما جاء به الله أو رسوله يقول من استهزأ بشيء مما جاء به الله سبحانه أو جاء به رسوله فهل يكفر بذلك لا شك لا شك أنه قولها بالله وعياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا واعتذرتم بعد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ورد في الحديث أنه في آخر الزمان يكثر النساء ويقل, ويقل الرجال حتى لا. يكون الرجل قيما على خمسين امراه يقول ما معنى هذا معناه والله اعلم انها تكثر الحروب والفتن ويقتل الرجال وتبقى النساء بدون رجال نعم وهذا مشاهد بعضه الآن نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول أشكل علي ما وقع من أحداث في قصة اتخاذ قوم موسى العجل من جهة أن الله أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم ليتوب عليهم ومع هذا يقف السامري الذي اتخذ لهم العجل وعكف عليه وأمرهم بعبادته قال له موسى ما خطبك ثم امر بالذهاب أمره بالذهاب ولا مساس فما وجه ذلك حذرته مساس يعني ما يستطيع نسله من العذاب والألم الذي فيه أنزل الله به إن لك قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس من الألم الذي فيه وأصاره نعم يقول راجع تفصيل الامس اسمع نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل تجوز غيبه الكافر؟ ايش الفايده؟ إلا كانت تحذر منه احد مغتر به وحد وتحذره منه تقول هذا كافر وهذا كذا هذا بس في مصلحه راجحه نعم ويقول حفظك الله وهل يسمى ذكر الطفل بما يكره يعد غيبه لهذا الطفل يقول وهل تسمية أو ذكر الطفل بما يكره هل يعد غيبه له ما لا للطفل ولا للكبير تنقص الناس ما يجوز لا للأطفال ولا للكبار نعم الطفل مال الحق نعم الطفل هو اولى بالعقل لأنه اصغر لانه ضعيف هو أولى بالعبس وهو الرحمه نعم تربية الحسنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى هذا القول الأعمال بالخواتيم وهل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخوذ من الحديث إن أحدكم ليعمل يعمل أهل النار كما يكون بينه وبينه إلا جراء يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار. الجنة يدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ان يعمل بعمل اهل النار يرتد عن دين الاسلام لا يدخل النار نعم الاعمال بالخواطر نعم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول متى تفارق الملائكه الانسان الموكله بكتابه عمله عندما يدخل قضاء حاجته أو مع أهله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة أدخلت آلة التنظيف آلة تنظيف في أذنها وسبب ذلك جريان الدم من أذنها فلما رأته حلفت من شدة القلق على أن لا تعيد هذا الفعل ثم نقضت يمينها سؤاله هل يسقط الحلف عند شدة القلق كما يسقط الطلاق عند شدة الغضب؟ لا. هي تصور ما تقول. يا حلف على ما تدخل العود. هي ودها هي تصور ما تقول. الطلاق لا يقع إذا أن الإنسان زال شعوره ولا يدري ما يقول. نعم. كذلك الحلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ، فقكم الله. يقول إذا أقرض رجل. رجلا مئة دينار كويتي وكانت تساوي بالريال السعودي 1300 ريال وفي يوم السداد أصبحت المئة دينار تساوي 1500 وأنا أريد أن أستلمها بالريالات فهل أستلم 1500 أم 1300 سعر يومها سعر يومها ولا تقوله النقود التي هي لما أو عقل بدلها صرف صرف سعر يومها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ولد عمره أقل من ثمانية عشر عاما وهو بالغ وقد سرق مني شيئا يسيرا بقيمة خمس خمسة عشر ريال يقول وقبضت عليه وضربته وأرسلته للشرطة ولكن أمي طلبت أن أتنازل عنه لأن الولد له ظروف اجتماعية سؤاله ما حكم التنازل وقد وصلت القضية إلى الشرطة لا إذا وصلت القضية إلى الشرطة وفيها حد فلا يجوز التنازل أن تنزلت قبل إذا كان فيها حد نعم. يقول فضيلة الشيء إذا كان المسروب نصاب إذا كان المسروب يبلغ نصاب السريقة لا يجوك تنازل بعد ما بلغت بالسلطة نعم يقول فضيلة الشيخ أفطبكم الله يقول إذا كنت وصلِّ في الحرم أمام الكعبة فهل أنظر إلى موضع السجود أم أنظر إلى الكعبة ولا تنظر إلى الكعبة تنظر إلى موضع السجود ولم يشرع لنا نظر إلى الكعبة في الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول السائل لي أخت كبيرة في السن وهي قاصر لديها تقرير طبي يقول لي أخت كبيرة في السن وهي قاصر في عقلها قاصر نعم قاصرة في عقلها ولديها تقرير طبي في ضعف في نمو العقل يقول ووالدتي بعد وفاة الوالد استخرجت صكة ولاية عليها وهي تأمرها بالصلاة والصوم مع أن هذه الفتاة لا تعرف الأيام ما السبت من الأحد ما حكم أمرها بهذه الأمور تأمرها إن كان تعرف الله إنسان ما تعرف تترك أسم الله ما تعرف ما يقال لها ألا غايدة من أمرها أما إذا كانت تعرف ما يقال لها أتأمرها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول أنا من بلاد المغرب العربي وأسكن هناك والغالب على الناس في مدينتي أنهم يصرفون العبادة لغير الله والإسلام عندهم هو تعظيم القبور والبناء عليها والذبح لها والاستغاثة بها سؤاله يقول والحال هذا هل يجب علي التحري في الذبائح التي تباع في الأسواق وإذا قدم موتى من أهل البلد فهل يجب علي أن أسأل هل, هل, هل هذا الميت كان على التوحيد أم لا؟ الزبائح إذا كان في البلد من يذبح بالطريقة الشرعيه وهو من على التوحيد تحمل هذا الزبائح على أن من ذبح الجايز تحمله على أن من ذبح الجايز أما إذا كان يمكن تجففه من أجله أو يغلب على ظني أنها من ذبح القبورين فلا تاكل منها. والصلاة اذا لم تعلم انه يعني في عنده شرك اذا لم تعلم فالاصل السلام صلي عليه نعم يقول فضيله الشيء لا تسال عنه يرجع لكم اذا إنك تعرف عن الشيء من الشرك لا تصل اذا ما تعرف عن الشيء فالاصل السلامة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك لمن يزعم إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يطعن في العلماء المتأخرين خصوصا ابن حجر والنووي وأمثالهم يقول هل هذا يصح عنه؟ كله يجيب كله يجيب لك الطعن هذا يجيب لك الطعن النهوض نشوف أما أنه يفسر الكذب يقول بلاني يقول كذا بلان ولا ما يقبل منه حتى يعفي بما يقول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص نسي التسبيح في سجود السهو فما الحكم؟ يكون على سجود السهو نسي التسبيح في سجود السهو في سجود السهو, السهو. هذا يعني ما سب هذا؟ أه؟ ولا سؤال. يعيده لأنه ما سنبه أحد أبداً يعيد السالفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ فقّتكم الله يقول إذا أذن المؤذن والإنسان غافل، ثم انتبه وهو في آخر الأذان، فماذا؟ إذا أذن المؤذن والإنسان غافل، فانتبه وهو في آخر الأذان، فماذا يفعل؟ هل يبدأ من الأول ويواصل معه؟ أو نقول سنة فات محلها يتابع في الباقي يتابع في الباقي فإذا فرغ المؤذن فإنه يشكي بما سبق ويدعو بالباقي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول والدتي تسأل وتقول إن أبي قد تركها منذ قرابة خمسة عشر سنة يقول والدتي تقول إن أبي قد تركها منذ قرابة خمسة عشر سنة وهو لم يطلقها ولم ينفق عليها ولا ولم يراع شؤونها سؤالها هل لها أن تذهب حيث شاءت مع أولادها إلى العمرة وتسافر حيث أرادت هل يجوز لها هذا لا ما يجوز هذا إلا بإذنه طالبه حقوقه طالبه حقوق عند المحكمة نعم ما دامت في عصمته انها تاتي عليها طاعته نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الاحتفال بعيد الام واحضار هديه لها لان بعض الناس لما اقول ان هذا ممنوع يقولون لا تتشدد هذا من اعمال الكفار والام وش ينفع لي ما ينفع شيء ينفعها البلد والإحسان إليها والدعاء لها هذا اللي ينفعها أما الاحتفال عيدها هذا ما ينفعها وهو محرم لأنه تشبه بالكفة لأنهم ما يعرفون امهاتهم إلا يوم العيد المسلم يعرفهم كل لحظة كل يوم حية وميتة يعرفها ويدفرها ويدعولها أما هم لا يعرفون ما إلا هل لهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدعاء بهذا وهو يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه رد علي ظالتي هل ورد أنه يقال عند ضياع الأشياء الله يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم طلب الأجرة على تعليم القرآن وتدريس القرآن الكريم وطلب راتب معين على ذلك لا باس بذلك ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله كما في صحيح البخاري ولولا هذا ما تعلمه الناس القران أحد جاء يتبرعوا ويدرس الناس ولم فرض النفس وتركنا الكسب طلب الرزق يدرس الناس لازم يعطى ما خاف نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل العلماء يقول إن كان الله مغنيه هو ما يأخذ يكتس بلجأ أما إن كان له حاجة أنه يأخذ هذا يا شيخ الإسلام تني نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل يقول أقوم بتحفيظ بعض النساء القرآن ويجلس معهن المحرم يقول أقوم بتحفيظ بعض النساء القرآن ويجلس معهن محرمهن. يقول فهل هذا الأمر جائز؟ يا أخي الحمد لله اليوم اللي يحفظ القرآن من النساء من الرجال. تعلم على امرأة ما تعلم على رجل؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل يجوز استعارة الشيء وأخذ الشيء من غير إذن ثم إرجاعه؟ لا ما يجوز. عيزة لشيء ملك الغير لا بإذنه ولو نبت في نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد في صفه التيمم أنه يضرب يديه مع يضرب يديه بعضهما ببعض لاجل إزالة التراب لأنه مؤذن للإنسان لا ينفخ فيهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ والغبارة الكبير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم صيام الثلاثة الأيام البيض وهل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا ثابت وكونها ايام البيض افضل يقولون افضل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للرجل ان يحلق الشعر من, جزء من سائر جسمه كالصدر والقدمين والساقين نعم لا باس لانه يزيل شعر جسمه بالمزيلات النورة وغيرها لا باس لذلك انما الممنوع أخذ اللحية والمنبر أما بقية شعر الجسم لا بس. إلى ثاني وليه. لا شيء من إذا كان يريد نعم يقول فضيلة الشيخ وفتقكم الله يقول السائل لنا إمام كثير السهو في الصلوات فلا يخلو يوم أو يومين إلا ويصحو في صلاته فيذكر ويسجد للسهو سؤاله هل لنا أن نبعده عن إمامة المسجد ونعين غيره بدلا منه فهل هذا له وجه في الشرع؟ والله هل يتراجعون من جهة مختصة؟ المسائل؟ شو هو؟ أنا ما أقول بالشيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم تسمية الأبناء والبنات بأسماء وكلمات مأخوذة من القرآن كدان وآلاء وغير ذلك تسمية الأبناء والبنات دان دان, ها؟ دان دان دان دان, دان بنون بن دان نعم وآلا ما فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من قطع صلاة إنسان وهو لا يدري كيف يقضع ما يقضع الصلاة لكن يأثم إذا مر أو ما يأثم هذا محل البحث الصلاة ما تقضع على الصحيح ما خصوصا الرجل ما يرفع الصلاه إنما الخلاف ما جاء في الحديث المراه والكلب والحمار وهذا قطع هذه الثلاث قطع حسري يعني حقيقي او معنوي خلاف بين العلماء والراجح انه ما هو قطع حقيقي إنما هو قطع معنوي بمعنى انها, إنها تنقص الثواب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا اقيمت الصلاه وأنا في البيت تقول فهل أصلي السنة القبلية لتلك الفريضة إذا أقيمت الصلاة وأنا في البيت فهل لي أن أصلي السنة الراتبة القبلية لتلك الفريضة من ذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبة إلا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة الدخول هي بعد الاقامه لا يجوز أما اما اذا اقيمت وهو فيها هذا محل خلاف هل يقيمها او لا يقيمها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك محذور في تسمية عالم الدين تسميته بالمفكر الإسلامي لا العلم او فكر العلم او فكر العلم من الكتاب والسنه وفقه سما فقه ما سما بك سما فقه فقه الكتاب والسنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح القول بان القران الكريم من شعائر الله شعائر الله معلوم من عرفات ومزلدة ومكعبا مشربا والصفا والمروه أليس كذلك؟ وكذلك الهدي والأوائح شاعر الله ما القرآن. يقال كلام الله ما يقال شاعر إلا كلام الله نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله. يقول نحن من خارج هذه البلاد. يقول ولنا بيوت تضر يقول نحن من خارج هذه البلاد. ولنا بيوت تضررت من السيول في خارج هذا البلد. فنزلت نجنة لحفر الأضرار وصرف تعويضات أكثر من الضرر الذي أصابنا سؤاله هل يجوز لنا أخذ هذا الزائد؟ نعم دام ولي الأمر قد بلله لكم أقوله أليمان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هلقيء الطفل الرضيع الذي لم يأكل الطعام قيئه نجس نعم هلقيء نجس من الكبير ومن الصغير مثل بولق طب، كذلك، خارج من المعنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله. يقول جماعة من الناس في مكان صلوا بعد دخول الوقت مباشرة، حيث نظروا إلى الساعة، ثم صلوا بدون أذان، فقط مجرد إقامة للصلاة، ثم صلوا. فهل فعلهم صحيح؟ في بلد ولا في برد؟ على كل هذا الصلاة صحيحة صلاة صحيحة ولا ذان هذا خارج عن الصلاة هذا حكم حكم خارج عن الصلاة ما إذا تركوا صلاة صحيحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الاستحمام بماء زمزم في دورة المياه ما في هذا ذلك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه نعم يعني بين الاذان والاقامه صلاه بين الاذان والاقامه المراد بالاذانين هنا الاذان والاقامه لان الاقامه تسمى اذانا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للانسان أن يتوسل بعمله الصالح أكثر من مره اي نعم اي نعم نعم هذه دينه ما نسجل هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما المقدار الذي تقطع به اليد بالريال السعودي مقدار 3 دراهم اسلاميه 3 دراهم اسلاميه فقط 3 دراهم فقط اسلامي حسب الصيغه ذهنك أن نخدرها من الأوراق النقدية اليوم نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنت ما أنت بيت أفضع هذا من شأن القضاء لا ما هم من شأنك ثالث من شأن القضاء اللي يحكمون بقاء الإنسان من القاضي فنتسأل أهل الكبر نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا عرف عن رجل أنه يجلس دائما في مكان مخصص في المسجد يقول إذا عرف عن رجل أنه يجلس في مكان مخصص في المسجد دائما فهل يجوز لي إذا أتيت قبله أن أجلس في هذا المكان؟ الجوال يجوز لكن باب مراعاه يعني الخواطر و... ولا لا يجد عليك بنفس مدى منه يحضر يأتي لكم تأخر إنت والله ولا يجب إنك تراعي لا بين الناس نعم يقول فضيلة الشيخ فقه الله يقول ما حكم التجنس بجنسية الكفار لأجل الضرورة ما هي جوز التجنس بجنسية الكفار أما إنك تأخذ إقامة لا بس بقدر الحاجة أما التجنس يقوم الرعايةهم لا نعم فانتهى <تصفيق> الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه